اذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان أَهْلَهُ أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إِهُ كَانَ صُّقًا م النَّبيَا وَرَفَقْنَاهُ مَكَانًا عََ أُلَاائِكََّينَ أََّ مَ اللهَّهُ عَلَيهِم مِنَ النَّبينَ مِنْ الذُِّيةِ آدًا وَمِمَّْن حَمَلْناَا مَعَنُ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 الله أكبر. الله اكبر فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا, ولا يخلمون, يخلمون شيئا الله الله الله سمع الله, الله. لمن حمل. الله Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen ar rahim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 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا لا يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إن لا هو كان وعده مأتي لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرات وعشيا تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كانت تقيا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 ya uh...